وإذا خذ الله ميثاقا نبيئين لما آتيناكم مِنْ كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءَكُمْ رَسُولٌ يُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالُوا آمَنَّا وَأَخَذْنَا عَلَى ذَلِكُمْ